انسان يوم اذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يوم اذ المستقر ينبأ الانسان يوم اذ بما قدم وقر بل الانسان على نفسه بصيرا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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ, إلى ربها ناضرة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 اراق وظن ان الفراق والتفت ساق مساق الى ربك يوم اذ للمساق فلا صدق ولا صلى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 جن ثَُّ كَانَ لَ قَتَم فَخَلَقَ فَسَووَّ فَجَعَلَ مِنْ مُززَّو جَنذَا كَرَ الأُ ألَسَذَلِكَ بِقادِرٍ عَى أَ يُحي